وبالغافلين عن ذكره رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 حی علی حیا الصلا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 خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا ای الله